بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا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 وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا مدينا ما ملئت حرسا فوجدنا ها ملئت حرسا شديدا وشربا واننا نقعد منها مقاعد للسما فمن يستمع الان يجد له شهابا الرصد واننا لا ندري اشر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 كَتَحَرَّوا رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفَتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد ل لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيعني من الله أحد ولن أجد, ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ان لَهُنَ رَجَفًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَ رَجَفًا خَالِدِينَ فِي ذَٰلِكَ حَتَّىٰ إِذَا رَأَ الْعَذَابَ يُوعَدُونَ فَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصرا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 119. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 110. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا